قال رب إني وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ بُوَءَ سُجُودَهُ وَأَشْتَعَلَ بُوَءَ سُجُودَهُ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَانِكَ رَبِّ شَقِيَّ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَاقِرَةٌ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَاقِرَةٌ وَسَهَبْ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 قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هِيْمٍ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعْلِمِي آيَاهَا قَالَ آيَتُكَ أَنَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سويا فخرج على وسبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خل الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوائديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه عمورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم مائذ انشدت من اهليا مكانا شرقيا فاتخذت عندهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا لها روحنا فتمس ال لها بشرا سويا قالت اني اعوذ برحمنك من كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان امرا مقضيا فحملته فانجدت به مكانا قصيا فاجا اهل المقاب الى جذع نخله قالت قالت لا ليس لي مث قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلاداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك غطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فإيا يا أخت هارون ما كان أبوكم وأسوء وما كانتهم مكبغيا فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في مهده صبيًا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصى لي وأوصى لي بالصلاة والزكاة ما دلت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصي يوم يأتون لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نَرِثُ الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه آأبد لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبك إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرَحْمَان عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاباً من الرحمان إني أخاف أن يمسك عذاباً من الرحمان فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن لم كان ذي حفيا وأعتزنكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما احتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وياقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رحمتنا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 إِنَّا لَرِزِيقَ الْمَرِينَ أَنَّ اللَّهَ وَرِزْقَهُ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خيف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غلياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَٰئِكَ ٱدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ شَيْـًٔا جَنَّـٰتُ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ رَبُّكَ إِبْرَٰهِيمَ وَأَحْمَٰنَ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِىًّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 ويقول الإنسان أذا ما مكتل سوء فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه قبلا ولم يك شيئا فوربك لنحصنهم الشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جحيم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 وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسِيعًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مِنْ آيَاتِهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُؤْمِنُونَ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقاما وَأَحْسَنُ نَجْوَى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ منهم أحسن أساة ورئيا قل من كانت الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما جوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون, فسيعلمون من هو شعر من مكانا وأضعف بندى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 سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرِيهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا ككاد السماوات أتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما يبغي للرحمن أي يتخذ ولدا وما يبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمان عباده لقد أحضأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيعزعل لهم الرحمن والدا فإنما أرسلناه برسالة لتبشر به المتدين لتبشر به المتدين وتبصر وكم أهل جنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم إصدار؟